هذا في الفقه في السلوك نرى أيضا المتصوفة يجعل أحدهم شيخه كأنه نبي يعني واحد أعرف واحد يعني وأنا في شبابي كان متصوفا واتكلم عن شيخه وكذا بعدين اخذ شيخ ذا بيقوله إنه بياخذ أفيونه وكذا اللي على علله هو له له عنده كشف معين يعني فرأى هذا مباحا لا هذا الأحكام ما فيش فيها كلام من ده هذا لأن التربية تقول له من قال لشيخه لما لا يفلح لا يفلح لا تقول لما معين الصحابة كانوا يعني أحيانا يعرضوا لما سيد عمر لما بعث أبو هراء من قال لا إله إلا الله ورسول الله الناس يتكلهم خليهم يعملون قالوا خليهم يعملون نزل عند رأيه ف نحن في التصوف كثيرا ما يربى المريد كما قالوا المريد بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسل وعند الصوفية يقول لك من اعترض انطرد ومن باح راح يعني اللي بيحب السر حتى لو شفت حاجة يعني يعني اكتمها ولا, ولا تقول هذه أشبه باتخذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله